سورة الكهف وسكته 1-Hafzidu na qat'in l'àctifat 2-Ala a'li في ع t'anuin 4-Fi ii 5-Vi jambala 5-Fi nune 5-Marraq في marraq 7-Marraq 7-Marraq 8-Marraq 9-Marraq 10 سكن ثم ضم لغيره وكلهم في على اصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عما هو تزور للشامك تحمر وصلنا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت لئت في اللامي ثقلا بورقكم الإسكان في صاف حلويه وفيه عان الباقين كسر تأصلا وحثفك للتنوين من مئة شفر تشرك خطاب وهو وفي ثمور ضميه يفتاه عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصنا ودعم ما خيرا منهما حكم ثابت وفي الواصل لكن فمدى لهمنا لهم وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رافعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضمين الصوفة, الصوفة وياه نسير ولا فتحها نافر وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوما يقول النون حمزات فضالا لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر فِي اللام عوله وهكاسر انسانه ضم ما بحفص ومعه عليه الله في الفتح والصلاه لتغريق فتح الضم والكسر غيبه وقل اهلا بالرفع راوي فالصلاه ومد وخفف يا ذاكيه me. خف صاحبه إله وسكن وأشمن ضمة الذالي صادقا تخذتا فخفف وكسر الخاء دمحولا ومن بعد بالتخفيف يبدي لها هنا وفوقا وتحت الملك كفيه ظلا فأتباع خفف في الثلاثات ذاكرا وحاميات بالمجد صحبا وَا فِي الْهَمْزِ اصحابهم جزاء فنون ونصب الرافعه واقبالا على حق السدين سدان اصحاب حق الضم مفتوح ويسين يشهدون وياجوج ماجوج اهمز الكلنا ناصرا الضم والكاس وشكل واحرك بها والمؤمنين بداه خرجا شفه واعكس فخرجوا لهم ولا ومكنني الظاهر الذين وسكنوا مع الضام في الصدفين عن شعره لما حقه ضمه وهم عزم سكينا لا درد مناتوني وقبل اكسير الولاي الشعبات والثاني فشصف بخرف ولا فيه ولك اسرا وابدا فيه ما لا مبدلا وزد قابل همز الوصل والغائر فيهما بقطعيهما والمد بدا ونوصلا وطاف فما استطعوني حمزة, حمزه تشديد وانت انفذ التذكير شافي انت اولا لا maòbla en che as mo boffa